إلا الطيّون الحي ودع الحرام فليس من أكل الحرام من إن الحرام ذاك كب وان كان من الوطن الذي بي ان الذي تكبوا بشان يا وطني لا فالدنيا لا يبقى الا وأن <تصفيق> يوم